بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قراءه في, في تفسير تيسير الكلمه الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ السعد رحمه الله تعالى رحمه والسلام نعم بسم الله والحمد لله رب الله اعلم قل أحسبه الله اعلم <تصفيق> نسأل الله لنا ولكم البركه يارب ان على توحيد نعم الله تعالى وما يجعلنا الجنه التي كنت عليها الا انك على من ممن على العافيه وان كان لك بهدا الا على الله وما كان الله يضح يتصديق القادم بالمعاني نحن أخذناه علما يتعلق به الثواب والإعقاب وإلا فهو تعالى عالم بكل, الأمو... بكل الأمور قبل وجودها معي. وبهذا لا تتضارب النصوص والحمد لله يتقي أهل السنة والجماعة في أي مسألة من المسائل أي مسألة يا أخوان من المسائل أي معتقد من المعتقدات في الإيمان لازم نجمع النصوص في الحاكمية لازم نجمع النصوص في التكثير لازم نجمع النصوص كل مسألة حتى تكون منصفة وحتى تكون سليكاً سبيل الرشاد لازم تجمع النصوص لما تأخذ حته من هنا وتترك الباقي ستضل وهو مات للقران القرآن والسنة يبقى تضل بالقرآن والسنة بفاهمك أنت يبقى متضل معينك انت تتسذل بالقران والسنة ليه؟ لأنك فت شتة وجزءا ودخذ شتة وجزء, وجزء, وجزء ولهذا تجد أن أبس هنا وفطاً بين الطوائف وسطا وسطا يعني يعني بيجوا يحطوا نصوصهم في النص وخلاص كده لا وفطاً يعني عاد لأنهم يجمعون النصوص ثم يقولون بمؤداها المرجئة ضلوا لما خدوا جانب من النصوص قابلهم الخوارج ضلوا لما خدوا جانب النصوص ولو ده جمع معده خلاص يبقى كان استقام الأمر وده اللي عملوا أهل السنة والجماعة جمعوا هذه النصوص مع بعضها ثم أولوها وخرجوها المخرج الصحيح لا يزن الزنا حين يزن مؤمن، وإن زنا وإن صرق لازم نحطوه مع بعض لان اللي قال هذا هو الذي قال هذا اللي قال وإن ذنى وإن صرق يعني فيقدر بله وينسرق ما من عبد يلقى الله سبحانه وتعالى بلعدو إلا الا على النهاية قالوا وينسرق يا صرق قال وينسرق وإن دمع وينسرق وإن, وإن بالضبط لا يزني الزدن حين يزني وهو مؤمن ولا يسرقه حين يسرق مؤمن يبقى نقول لا معطيه الإيمان المطلق ولا نسب عنه مطلق الإيمان لا يزن انسان فاذ هو مؤمن فهو مؤمن ناقص الايمان ناقص الإيمان. ليس مؤمنا الايمان الكامل حال زناه ابدا لكن هل هو كافر بزنا لو نجيب النص الثاني وان زنى وان سرق مش كافر مش كافر يبقى ده مثل كل فتح عندك نصوص مؤكمة في شموليه علم الله وسعه علم الله تقوم تهملها نتيجه هذه الآيات الموجودة إلا لنعبد، فتقع احتشارات غلاة القدرية اللي بيقولوا أن, إن الله سبحانه وتعالى لا يعلمنا عن هذه الأشياء قبل وقوعها أو الروافض الذين يقوم بالبداقة على الله وأنا عم الله مستأنف وإذا عندك أول حديث فتفعش مسلس لما بلغ عبد الله بن عمر أن اللي يقولون إيه إن الأمر أولو يعني مستأنف عم الله سبحانه وتعالى مستأنف لم يكن فماذا حكم فيهم ابن عمر؟ حكم فيهم ابن عمر رضي الله عنه قال إذا, إذا لقيتهم فأبلغ بأني بريء منهم وأنا برؤى مني والذي يحلف به ابن عمر لو أن احدهم أنفق مثل احد ذهبا ما تقبل منه وبعدين ذكر حديث الإيمان في الإيمان بالإيه؟ بالقدر الذي يقتضي علم الله سبحانه وتعالى بمراتبه علم وكتابه ومشيئة وخلق نعم واشوة هذا لا عليه ولا لذلك ما على عليهم أي من أحد المساعد على كل حال سنوصف الذي مقصوده الحق إذا ما يدينه ذلك اليمانة وطاعة للرسول فأما أنه ما على أحسنين وأعظم عن الحق والثمع حواس سيدنا ملسان الى وحيظة من الى ويسي في الكبرة الباطلة المبنيه على شبرة لا حقيمة هذا وإن كانت أي صادق على تكاين الله الله حيث عليه على يعني ان الامر صح وشرق فعل متوجهون الى بيت المقدس ثم بعد فترة توجهوا إلى عكس هذه القبلة طبعا صعب طب ليه يعني الله ما شرعش من الأول وليه ما طب والذين ماتوا على هذه القبلة طيب وكلام بقى الصفهاء واستخلالهم هذا سبحان الله صبائعه موجودة في كل مجتمع وفي كل عصر لكن الثابت ثابت المتربع الامتثال لا تهزه مثل هذه الشيء زي واحد مثلا آآ آآ آآ أخي مثلا نسف مثلا مستقيم جدع سنة اثنين يوم شايف أخين مثلا مسكين فضاعة وأخير بع يعني إيه؟ يعني أفئه إلى ال إلى الـ إلى استقامنة يحملونها يقولك عم هي كذا خلاص حل إذانه وفضت المسألة ولا كنا يعني إيه؟ ويفتن بها سبأنت مالكوا من دول مالكوا من دول هم دول حكم على الإسلام دول مش حكم على الإسلام مش حكم على الإسلام الإسلام حكم على الناس مش الناس اللي حكم على الإسلام مش حكم على الاستقام لكنه متزاحم أصلاً ففي نفوس تتقلب تقلب القدر مع هذه السلاءات والامتحانات التي تحصل في دنيا الناس تلاقي واحد عمال يعني بطل وشجاع ويدعي طريقة معانا ولمانا أول ما يبتل ب... ابتلاء خفيف يم يطرق كل هذا ويعود ألد ما يكون وأشد ما يكون فمثل هذه الأشياء يختبر بها ومن الناس من يقول أمن بالله فإذا أذيت لي جعلت نتما ماتي كعذاب الله فهذه ابتلاءات واختبارات ولهذا نحن نقول الغرض من هذا النسخ والهدف منه ابتلاء العباد واختبار العباد اختبار الانتفاب فالله يقول وإن كانت لكبيرة لكن إلا على الذين هدى الله الذين يجعلون مرادهم على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يمتثلون ما أمر الله بي ورسوله هذا إن شاء الله ليس بكبير نعم شوف الفضل الذي جعل الله في هذه القبلة العظيمة ولهذا اطمأنت قلوب الذين هذا الله سبحانه وتعالى توجهك إلى هذا البيت الحرام الذي عنده تسكب العبرات وتمحى الأسام والخطئات والتي يعود الإنسان من هذا الموقف العظيم كيوم ولدته أمه حين هذا الانسان إلى هذه الكعبة ويطوف حولها ويسعى ويعظم شعائر الله سبحانه وتعالى هناك فيعود كيوم ولدته أمه حين يعلم هذا الفضل يهون عليه فمن حج فلم يرفض ولم يطفق أراجها كيوم ولدته أمه نعم. فأي بيت أعظم من هذا البيت وأي قبل أعظم من هذه القبلة ولهذا الإنسان في بيت الله الحرام كده قدام الكعبة يتذكر منا صلى الله عليه هي دي بقى الكعبة اللي الصيني مأمور ان نتوجه إليها والامريكي مأمور ان نتوجه إليها وإحنا في مصر بنصلي إليها لكن احنا نصلي جداره تخالي من الجدار الذي دمنا هو جدار الكعبة فالإنسان حينما يتذكر هذا نعم الله سبحانه وتعالى عليه شوف الله لما شرع هذا ورتب على التوجه لهذا التواتب العظيم فيهون على الإنسان الانتفال لما أمر الله سبحانه وتعالى نعم. لا في, في نفس الأمر الأمر كبير الأمر كبير لكن الناس فاروا على قسم قسم قلب وقسم هداهم الله سبحانه وتعالى وتبقى. لكن كبيرة مقصود كبيرة يعني مقصود أن نفس التشريع كبير نعم <تصفيق> من كل التي المحصود منها تبين ان الصادق من الكاذب فانها تمحى بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها التي المقصود منها التي المقصود, المقصود, المقصود منها يعني من وجود هذه المحن تبين المؤمن الصادق من الكابت إذا وجدت هذه المحن فإنها تمشف المؤمنين وتظهر صدقهم نعم بالزياده في ان يكون لكن مطلوب منها تبيين المؤمن, المؤمن الصادق او تبين المؤمن الصادق نعم تبيين المؤمن الصادق لا جاهد لا تقصم من هو ظهر وظهر ولكن الى كنت املى الى الاعلن بعض المؤمنين ديناهم فلتفع هذا في لطوله ولكن كان الضالب يمتعه في الجنة أو في ذلك من ناس من المؤمنين قبل كمير جعب فإذن الله لا يمتعوني لكلهم لكونهم الله وضع على رسوله في وقتها وضع في الله في امتدار وقت لحب ذلك وفي ذلك الضالب نجيل سمتائه لا نعم الأعمال الجوارح من الإيمان وأنها غكم فيه طيب ما وجه الاستدلال يعني وجه الاستدلال هنا ها؟ أنه سمى الصلاة إيمان فدل هذا على أن أعمال الجوارح إيمان وفي هذا رد على المرجع الذين يقولون أن الأعمال تدخل في مسمى الآية لأولوه صيد كيف تردون على هذا ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان عبدت تبويبتي هذه ونوعت باب الصلاة من الإيمان القول اللي Lucy وما كان الله رضيه إيمان باب الزكاة من الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان باب نصيحة من الإيمان كل هذا إيمان كل أعمال الجوارح إيمان فلا لدي على أن أعمال الجوارح داخلي فيه الإيمان داخلة في الإيمان وفي مسمى الإيمان وأن هذه الأعمال الايمان الإيمان والمعترك بين هذه السنه والخوارج وبين المرجئه وليس المعترك اعمال القلوب فإن جماهير المرجئه على أن عمل القلب يدخل نعم صحيح إن بعض فرق الإرجاء تقول بأن أعمال القلوب لا تدخل زي غلاة المرجعة من الجحمية وغيرهم إنما جماهير المرجعة كما قال شيخ الإسلام تدخل عمل القلب في مسمى الإيمان لكن المعترك الحقيقي إلى تأس أعمال الجوارع فهؤلاء لا يرون أعمال الجوارع دخلهم في مسمى الإيمان لا يرون دخلا، ولكن القرآن والسنة أتدلل على أن أعمال الجوارح من الإيمان مثل هذه الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله جل جلاله قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى قضيم توكلون الإيمان بضع سبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان فجمع النبي بين القول وبين عمل القلب وبين عمل الجوارح وهو إماطة الأذى وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان الذي يقول السلام إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بحق وتواصلوا بالصد كل هذا داخل في الإيمان كل هذا داخل في الإيمان ولهذا الذي يطرط عمل الجوارح كلية ولا يعمل فليس بمؤمن لأنه ما عنده مستحق هذا الإيمان كيف يكون مؤمنا ولن يعمل خيرا قط كيف يكون مؤمناً ما الدليل, ما الدليل على إيمانه إن الدليل على إيمان الإنسان وعلى صدق اعتقاده، أو صدق وجود عمل قلبي الدليل على هذا وجود هذا العمل من الجوارح أنت معتقد أن الله شرع الصلاة فالكينك من الصلاة معتقد أن الله شرع الزكة فالكين من الزكة معتقد أن الله سبحانه وتعالى أمر أوامر هذه الأوامر قائمة يعني على الاستزال. زي ما قال أبو ثور ما تقول في قوله لا الصلاة الله يريد إقراراً بس ويرد إقراراً عملك هذه مساله سهله صحيح الله عايزنا عز... بس نقر وخلاص نقول نقول ان كل بالاقامه لكننا لسنا عاملي ولا لارض اقرارا وعملا فهذه الايه من الايات التي استدل بها اهل السنه والجماعه على دخول الاعمال في مسمى الايمان ولهذا فرقه عريضه من فرق الارجاء وهي مرجات الفقهاء يقولون من بين الإمام تصديق قول بالسمة تصديق بالجنان فعندهم عندهم عمل قلب وعندهم إقرار وعندهم كل حاجة وما الخلفاء الصناء وسموا مرجئين خلف الصناء لأنهم لا يدخلون الأعمال أعمال الجوارح المسمينين نعم نعم نعم ايه اه, آه انت لسه افضل جديد كلام زي ثلاثين انا سالتين بقى على الصوت بنقول لمن لم يعمل خيرا قط باعمال الجوارحي ليس مؤمنا قط قال صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله مين؟ ما أنا لك أنت لست أتراض زي... حد يرد يا إخوان مساله حديث من لم يعمل خيرا قط اسمع من إخواني ها. يعني أخوك يو يقول لك إن هذا في لغة العرب لم يعمل خياراً قط في لغة العرب تعني نفي الاسم عن الشيء إذا لم يبلغ التمام والكمال فيقول لم يعمل خيراً قط يعني عن وكان دليله ما جاء عند أبي داود ما جاء عند النسائي أن رجل لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس يقول أنظر هذا مع أن هذا عمل خير رجل فان لم يعمل خيراً قط ونحفر فرع مع أنه دخيه كيف يقال عنه لم يعمل خيراً قط وكذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهذا من الجنس الشائع عند العرب ده شائع في لغة العرب انهم ينفون يعني الـ الـ الـ الـ الكل ويريدون نفي البعض زي وأما أبو جهيم فكان لا يضع العصا عن عاطق مش معناه ان هو ما وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابرايه الصياحين انتبه عشان ما تستشكلش في في الموضوع ونرجع نصور المساله انتبه لما أقوله أنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. هل هذا نفي لوجود الصلاة ولا نفي بكمالها الطرق الطرق يدخل في الأعمال إذا كان مبنيا على تعظيم القلب لشعائر الله سبحانه وتعالى ولا نصدق هذا إلا إذا رافقه أمر هو انت الوقتي أنت الوقتي ما شاء الله عندك تعظيم الرب في قلبك فتركت زينة وتركت ربا وتركت سرقة وتركت كذا هل يصدق هذا وانت لم تعمل لا صلاة ولا صوم ولا زكى ولا حج ايه لا لا لا لا ما يقال لما عمل الجوارح عمل الجوارح اللي هو اتيان بالواجبات ولهذا قال الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ويبين هذا يقول ومن الممتنع ومن الممتنع أن يعتقد الإنسان أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا من الممتنع يعتقد هذا ثم يبقى ظهره كله لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا كذا لا يصدر هذا مع ايمان صحيح ولكن مع زندقه في القلب نعم هذا لكن عمل يعني يعمل من الجواب نتيجه أنه تاب الله سبحانه وتعالى بس يقولك دخل النار لماذا دخل النار؟ هو دخل النار خرج منها، أن الله يخرج عقاماً لم يعملوا خير قط. نقول التأويل الآخر أيضاً أن هؤلاء الذين يدخلون يخرجون من النار لم يعملوا خير قط. قطر يجب أن نعلم أنه نار هذه ما يدخلها هأمة النبي ذات إنما النار يدخل من أمة النبي ومن غير أمة النبي فمن الذي يدرن أن الذين يخرجون من؟ النار ولم يعملوا خيرا من قطعا ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهنا تشريعات تختلف والمكثيرات في الأمم هذه ليست كالمكثيرات عندنا فما الذي يدرين أن هؤلاء من أمتنا خصوصاً وأنه جاءت عجية الشعارة الشفاعة وشفع النبيون نبيون كلهم بيشفع ده ليشفع إذن لا نصف نحن عند هذا النص المتشابس الذي تبينه الرد فيه لأن الذي قال ذلك هو الذي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك والصلاة وهو الذي قال الإيمان الضوء عن السبعون الشرب على كذا وأدنها كذا وهو الذي قال إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله أولو من الآفر وأفهم الصلاة وعاته الزكاة فلابد أن تفهم النصوص ونحن لا ندري هل الذين يخرجون من الجنة ولم يعملوا خيرا من قطرنا هذه الأمة ولا من غير هذه الأمة لكن حتى من هذه الأمة فإننا عندنا الفهم العربي لهذه النصوص حتى لا يبقى الإنسان ولهذا ولهذا راجعوا هذا الحديث عند المرجئه أو عند من يستدل به وحصروا خلي بالكم وحصروا أقوال الثلاث عليه ستجدون أن معظم هذه الكتب وغالب هذه الكتب إنما يضع رايه على هذا الحديث فقط إنما لم ينقل الأقوال من الثلاث التي تدعم هذا القول والتي يحصل بها اجتماع هذه النصوص في هذه المسألات ولهذا يا أخي الفاضل يقول إفحاقي ابن راويت يقول غالت المرجئة يعني ده من المرجئة الغلاة كمان هذا من المرجئة الغلاة غالت المرجئة حين قالوا بأن الإنسان مع فرض الصلاة والصيام والحدة وغيرها وكذا أنه يترك هذه الأعمال مع الإقرار بها وأن ذلك كافٍ في دخوله الجنة. قال وإنما هذا والكفر الصراح. هذا قول إسحاق الطبري. نعم. قول الإمام أحمد قصر فرق الصلاة بس. صلاة بس. فرض من الأعمال. العمل. نعم صدق. صدق. زي البعض اللي يجي يجيب ترك الصلاة في من يرى في طرق العمل عجيب اللي محمد رحمه الله تعالى حطه في أصول الصلاة فيكون في كف تلك الصلاة ازاي ما هيكفر بطرق عمل واحد وبعدين احنا نجيبه في من يقول ترك العمل كليات الصلاة وغير صارة ليس كفرة يعقل هذا ايه الله يهديك انت عايز تبدأ المساله من جديد شوف عشان عصامي باقي يسمع اخونا يبقى ايه بقى ايه بقى دي انا لقيت ايه ده تدعيم لقولنا ولا ولا للقول الاخر اي إيبقى إيبقى؟ يبقى وحس ان الصلفه خلاص يبقى خطرا في خلي بالك يا اخي في في ضعف الجمله وفي ضعف في التجزئه في حاجه اسمها جنس اعمال في حاجه اسمها افراد اعمال واحد اعمال ما هو دي من اللبس اللي دخل عند من يقول بهذا يقول لك المباني الاربعه فيها خلاف لو احنا رجحنا عدم الكف يبقى الاعمال الثانيه ما فيهاش خلاف حط ده جنب يوم يوم ينتج لك ان ليس كذا في فرق بين العمل كاجزاء وبين فرق عن الخوارج خوارج كثيرون بكل عمل على حسب هل السنه لا ما يوقف فلوم بذلك كل عمل على حين لكن في فرق بين تسأل الحكم تلك الصلح حكم تلك الزكرة حكم تلك الصوم وبين مسألة حكم تلك العمل فحكم تارك العمل كلية دي مسألة غير حكم أحد العمل وافراد العمل وما الذي يتنبى لهذا ولن يراجع أخطاء العلم في هذا ضل ولهذا شيخنا نباز رحمه الله تعالى نقل عنه هذا أنه لا يرى التكفير بطارك العمل بناء على هذه هذا القول بينما هو سوء السؤال الصريع جدا قيل له يا شيخ الذين لا يرون كفر تارك الصلاة انتبه معاي الذين لا يرون كفر تارك الصلاة ما هو بقى ما فيش أن الصلاة خلاص احنا مش مع القول اللي بيرى التكفير مثلا يبقى على هذا الثقاب هل عندهم أن تارك العمل كلياته ليس ذلك خلي باب اللي بيارد من عدم كن بتارك هل عندهم من العمل في الامنسي جافر؟ قال الشيخ لا لا هذه مسألة وهذه هذه مسألة الثلاث متفقونا على أن تارك جنس الشيخ قد عبر هذا التعبير اللي برضو بعض يقول أن هذا ليس من تعبيرات العلمة أن تارك جنس العمل كثرة هذه مسألة وهذه مسألة ولهذا احنا بنقول ما ينبغيش نحن في أي مسألة نمشي فيها بدراسه واحد داسة. هنقول لك ابن وهنقول لك ابن وهنقول لك الشيخ الاسلام وهنقول لك ابو وهنقول كل هذه الأشياء أما إذا قيل طب ما احنا غيرنا يمكن هذه النقولات نقول احنا حاطين رجع على رجلي نفس نفس هذه النقولات واحد انا رجعت هذه النقولات بنفسي وجدت انه هذه الاقوال كثير منها مفتوق اثنين ان كثيرا منها لم يفهم من فهم الصحيح وهو التفريق بين احد العمل وبين جنس العمل ثلاثة مما يدل على ان هذا الفهم غير صحيح اننا ننقل عمل من يرى كفر ترك الصلاة وهو عمل واحد نجعله في من يرى كفر عدم كفر ترك العمل كلية كيف يستقيم هذا اصلا يعني انا ارى الكفر ترك الصلاة بل ابن باز يرى الكفر بتارك فرض من أقصاده فرض واحد صلاة واحد الشيخ ابن باز يرى اللي بيقر صلاة واحد متعمدة صلاة واحدة مش الصلاة عموما صلاة واحد يكون كثير لما سئل عمن عم يضبط منبهه الساعه الساعة سبعة ورح قال هذا كثير في صحية ولي اهل العلم إزاي هحطوا بها؟ فإنه اللي ترك العمل كلية يبقى مش كافر ولهذا سبحان الله هذا السؤال وجد عن الشيخ النباد فلم ينقذ والسؤال الثاني اللي فيه يفهم الشيخ يقول إن الأعمال كما ينقذ لو نقلنا الاثنين زي بالظبطة ما ننقل النصير هيتبين المرات والذي ينبغي أن يدرس أي مسألة يدرسها بإنصاف يعني هقولك أنت هتقول آه مسألة آه لم يعمل خير القص هنحط لك كمان حديث حزيفة بل تنفعهم بل تنفعهم هنحط لك كمان حديث البطاقة هنحط لك كمان الأقوال الموجودة عند العمومات من شيخ الإسلام هنحط لك الأقوال الموجودة من عمومات مثلا من الشيخ بن بلد أو الشيخ ابن عثيمين زي عبارة ابن عثيمين هذه طنطنة كل دية ما فيش إشكاة والنقشة المناقشة التي فيها إنصال المهم من الغاية ما نريد أن نقوله انه لا بد ان نعرف ان معترك الأساسي بين السنة والجماعة وبين هؤلاء المجانين وفي عمل الجوارح وان اهل السنة والجماعه ما راوا ايمانا لتارك عمل الجوارح ولهذا نقل الشافعي الاجماع على هذا ان من ادركناه يرون ان الايمان قول وعمل ونيات لا يجزئ واحد دون الارض داه وذا وذا لأن حلقة واحدة حلقة واحدة وما وحتى هذا بالنظر موجود يعني حتى بالنظر هذا بالعقل كده موجود موجود يعني إزاي تعتقد فرضية الصلاة ولا تصلي إزاي تعتقد فرضية الصوم ولا تصوم إزاي تعتقد فرضية الذكاء ولا تذكي إزاي تعتقد فرضيات هذه الأشياء وتبقى ظهرك كله لا تفعل شيئا من هذه الأشياء هذا لا يكون إلا كما قرش الإسلام مع ذنق في القلب لا مع إيمان إيه. صحيح شيخ الإسلام صرح بالكفلي واللي منكم اللي متى نسمع حلقة الإيمان في الرحمة يكون سمعناه وإحنا ملناش من المقولات دي من قبل وطبعا إحنا ما نقول هذا خلي بالكم يا جماعة يعني إحنا ما نقول هذا الكلام من عارض فيه فكرة معينة أو شخص معينا ولم نحن مثلا جماعات و... لا إنما هذا يجب أن نبين لنا نقرر مذهب في السنة و الجماعة الذي ينبغي أن نكون عليه ونفهمه استحيل نطرق كتب السنة هذه كتب العلماء ثم نقع في شرات مجهولة ولهذا ربع اللجنة فتولى اللجنة ذاتها الصريحة التي تنص على هذا القول وأن هذا من أقوال الموجعة ومن معتقد مجهول والموجعة صرحوا بها الموجعة رأى الأعماق كما صرح بهذا البيجوري وصرح بهذا جاء هذا ايضا في حشية الطاوي صرح وتصريحا ان العمل شرط كمال عندهم انما احنا لا نقول شرط كمال ولا شرط صحة باطلاق انما نقول العمل نفسه منه الروك ومنه الواجب ومنه المستحب هذا باعتبار افراده اما وجود العمل كجنس في الايمان لا ينبغي الانسان أن تتركه كليا في تركه كليا فليس هناك أثارة من علم على وجود الإيمان في قلبه فهذا مدعي والمدعي كاذب والمدعي كاذب نعم صد ماذا عنه من تفضل كالجمال لسانه دون من طرفه وهذا انتحدثهم كالاً في الثانيه وتبع فيه قابلتهم وأنه تبعوا إلى أسواف البيوت والسجدية الكعب نعم والله والليل ولا يره تصيب روحه منتظم للتصوير فكانوا ينزلون اي لولا الله الله سبحانه رب نبي تربية خاصة نعم كما جاء الحديث عن البخاري حديث عائشه لما جاء قول بنت حكيم تعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم عرضت النبي ف قالت عائشة أما تستحم مرأة من كن أن تاب نفسها للرجل يعني غارت قالت الوحدة جالي فيك كده على طول تاب نفسها أما تستحم مرأة من كن أن تاب نفسها للرجل فأنذل الله القولة ترجي من تشاء من هنا إليك من تشاء فقال يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك قال العلماء يعني في مرضاتك المعنى في مرضاتك ما, ما أرى ربك يسارع في مرضاتك فالله تبارك وتعالى شرع هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شبهاً لتوجه إلى الكعب نعم. <تصفيق> نعم لا فمن كان عند الكعبة واقف عند الكعبة يصرف الحرام الحرم عليه التوجه إلى عين الكعبة إلى عين الكعبة ولهذا تجد الناس هذا يقابل هذا وهذا يقابل هذا وماذا كل صحة صلاة ليه؟ لأن الكل يتوجه إلى الكعبة طلاب متوجهين عين الكعبة خلف صحة صلاة في الحرم؟ تيسيرا على الناس اللي بيصلوا في الصحات وكذا عاملين البلاط الحرم الى القبلة يعني انت توقف حيث يكون توجه البلاط نفسه يوم عاملين حتى الصفحات اللي برا فالبلاط متاجه كله متاجه الى الكعبة لانك قد يصب عليك النظر الى الكعبة وانت خارج الصحات فتكون على حسب الى البلاط الى الانتاجه اما بعيد فيما احنا الآن موجودين فاحنا نتوجهنا الى ايه الى جهة الكعبة لكن ممكن يكون إحنا شوية شمال شوية نين شوية كده لكن هذا يسامح فيه فإذا كان الإنسان قبله في الكعبة يتعين عليه التوجه إلى العين إذا كان خارج عن الكعبة فانه يلزم التوجه إليه إلى جهة نعم هذا في الفرض والنفل أما في الفرض فمطلقاً سفرا وحضرا وأما في النفل فحضراً أما إذا سافر الإنسان ففي النفل ورد الدليل بأن الإنسان يتوجه إلى حيث توجه به راحلته إلى القبلة أو إلى غير القبلة يعني هذا يخرج الإنسان بالبصر أو بالعنق إنما لو التفت الإنسان ببدل عن القبلة فإن النسلات التبصد I want ومتحدث. يعني إذا تبيع لك الخص معاند معارض مع علمه اليقيني بأن الذي أنت عليه الحق وأن الذي عليه الباطل فلا يهم لك هذا ولا تبلده طالما أنه تبيع له الأمر ومع ذلك معاند فلا تهتم بذلك ما إنما تهتم بمن كان عنده شبهة فتبقى معه حتى في جيل شبهة والإنسان في مواضع الخلاف والمعاربة إذا تواصل عند حسن القصد وصل أما إذا ما كان عند حسن القصد هو مثلا مترب تربى مثلا على قول أو هو يعتقد صحة قول ومهما تاتي بأدلة فلن يبتكت إليه ولن يكون معك ليه؟ إنه ما عند حسن القصد إنما مثلا إما يريد نشر مذهبه او ان يريد مثلا اعلاء كلماته او ان يريد كذا فهذا ما يطمع فيه ليه لانه الحق واضح لكن هو يظن انه لو اعتقد الحق الذي معك فقد انهدم هذا ما قوله وان هذا ما <تصفيق> وعين عباده وإلهي عليهم وفينا وعي من مخلدين وتدبير من